الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله من شرور حفوثنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضب له ومن يهدي الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إذن الله وحظه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقضى حق ثقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس تقضى ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد إخوة الكرام نحن انتهينا في الكلام الأسبوع الماضي على جواب الشرط صح أو جواب الطلب الجزل بجواب الطلب والأدوات أدوات الشرط غير الجزمة نختم هذا الباب كليا بمتى يجب اقتران جواب الشرط بالفا متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء العلماء سهلو علينا علماء النحو سهلو علينا هذه المساله تسهيلا عظيما ببيت شعر جميل جدا وهو سهل على كل انسان انه يحفظه ولذلك هنسمعه للاخ هو قالوا اسمية طلبيه وبجامد وبناه ولن وقد وبالتسويف التسويف يعني ايش يعني سين وسوف يعني سين وسوف اللي هو التنفيذ يعني طيب اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسوير مرة ثالثة اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسوير هذه التي يجب مع اختران جواب الشرط بالفاء إذا, إذا سألتك متى يجب اختران جواب الشرط بالفاء ستقول لي إذا كانت الجملة اسمية جملة جواب الشرف اسمية او طلبية اسمية يعني إيش تبتدأ بفعل وفاعل ومفاعل اسمية الغرص أنا غرص فاحش اسمية يعني إيه تبتدأ بنائب فاعل اللي هو لم يسمى فاعل وخطأ آخر تبتدأ بإيش وابتدأ وخطأ اسمية طلبية ايش الطلبية طلبية أمر أو نهي أو استفهام كما بينا نسوا الماضي اسمية طلبية وبجامد إيش الجامد يعني يسبق في جواب الشرق فعل فعل جامد يعني إيش فعل جامد أبا معز يعني يعني إيش فعل جامد يعني غير مشتفق صح صحيح يعني غير متصرف اللي هو عسى أو أو بئسة أو نعمة فعل بجامد اسمية طلبية وبجامد وبمال أن يسبق جواب الشرط ما أن أفه ولن بما وبما ولن وقد قادر لها للتحقيق وبالتمثيث أو ال ها نعم اللي هي توفى السين بالتسويق توفى والسين إذا كان جواب الشرط جملة اسمية فنقول يجب يجب اختران جواب الشرط بالفا قال الله تعالى وإن يمتذك بخير فهو على كل شيء قدير قال الله تعالى وإن يمتذك يعني الله بخير وإن جاءب الشرط هو على كل شيء قدير تقترن بالفاء السؤال فهو على كل شيء قدير هذه قراءة الآية وإن يمتذك بخير فهو, فهو اقترن جواب الشرط بيهش بالفاء لماذا لأن جواب الشرط اعتبر الجملة الاسمية هو على كل شيء قدير فلذلك يلي باختران جواب الشرط بالفاء لأنه جملة اسمية وهي يمسك بخير فهو الفاء اخترر بجواب الشرط لماذا لأنه جواب الشرط يعتبر جملة اسمية أيضا قول القائل من يتقن عمله فهو فائز لا محال إذا قلت محمد فائز هذه جملة إيش اسمية هو فائز هو من الأعلام هو فائز جملة اسمية فإذا قلت من يتقن شرق هنا من يتقن عمله وين الشرط هو فائز فنقول فهو فائز وجوبا لأن الفا تقترب بجواب الشرط إذا كانت الجملة اسمي هو فائز إذا من يتقن عمله فهو فائز فإذا قال لك القائد من يتقن عمله هو فائز تقول له قد أخطأ صوب ما أخطأ فيقول كيف أصوب؟ نقول اقرن هو بإيش بالفاء لأنها إذا تعال عن العلة قلنا نقول أنها جملة اسمية وعندنا البيت اسمية ترابية وبجامد وفيما ولن وقد والتصويت هذه توجب لنا اقترام جواب الشرط بالفاء وممكن أصلا يغني عن الفاء إذا, إذا الفجائية في قول الله تعالى وانتصبهم سيئة بما قدمت أيديهم لو قرأت تفسيرها نقول فهم إيش يقنطون وجاءت إذا الفجائية تسد مسد الفاء فقال إذا هم يقنطون اسمية والثانية طلبية والطلبية يعني أمر أو نهي أو استفهام أو ثمانية وترجي هذه كلها طلبية فيكون جواب الشرط وجوبا يقترن بالفاء والسؤال لما يقترن بالفاء لأنها جملة طلبية قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله هذه الشرط ان كنتم تحبون الله فاتبعوني إتبعوني هذا فعل إيش أمر صحيح ألا فإن كان فعل أمر بقى هذه الجملة جملة طلبية يعني افعل اتبعوا النبي السلام فإن كانت جملة طلبية فوجوبا يسترزم أن جواب الشرط يختلن بإيش بالفعل قل ان كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله خطط خطأ لأنها في القرآن فاستبعوني لكنها حتى لو في اللغة نقول خطأ لأنها صواب أنه يجب اقتران جواب الشرط بالفا قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني يحببكم الله جل في وقال القائل إن كنتم تحبون الله اتبعوا أوامرهم فلما سمع القائل هذا الكلام أو سمع السامع هذا الكلام من القائل قال أخطأ هذه ليست بعرضية صحيحة قال لماذا قلنا لانك قلت ان كنت تحب ان كنتم تحبون الله اتبعوا امره قد اتطى ايش امرا يجب عليك وضعه الا هو الفاء ولما قال ولما أضع الفاء ولما قلت واجب ان أضع الفاء قلنا لأن لان جمله جواب الشرط هي ايش طلبيه فانجما الطلبيه فيجب اقترانها بالفاء ان كنتم تحبون الله فاتبعوا اوامره فإذا قال القائل اتبعوا دون الفاء قلنا له أخطأت وصوب فاتبعوا أوامره اسمية طلبية وبجامد جامد يعني الفعل الذي الآن صارفه له عسى ونعمة وبئسة كأن تقول مثلا قال الله تعالى انترني أنا أقل منك مالا وولدا ثم قال فعسى, أي فعسى ربي أن يؤتياني خيرا من جنة فعسى فعل جامد وهو وقع في جملة جواب الطلب فلذلك يجب ان يقترم بايش بالفاة فاذا قرأها قارئ وقال ان ترني انا اقل منك ما لموالد عسى ربي قلنا اخطأت يجب عليك ان تأتي بالفاة لان هذه جواب الطلب او جواب الشرط وهي جملة وقد صدرت او سبقها جامد فاة جامد يقول القائل إذا أصرفت في الإنفاق بئس الرجل أنت يقول لرجل نظر الرجل يمسك كثيرا ويفعل المال لذي يريده والذي لا يريده والذي ينتفع به والذي لا ينتفع به في طعام أو شراف أو ملبك أو في الهواء فيقول له ينصح له يقول إذا أصرفت في الإنفاق بئس الرجل أنت فسمع الرجل الذي قد أتقن هدوات الشرق ودواب الشرق فقال له قد أخطأت لما لما أخطر لأنه قال بئس بدون الفاء فقال له ولمن فاء فالإجابة أن هذا بجواب الشر وسبقه سبقه بجواب الشر سبق بإيش بفعل جامد وعندنا البيت اسمية طلبية وبجامد إذا وجد الجامد واجب عليك أن أن تقرنها بالفاء إذا أصرفت في الإنفاق فيكون الصحيح فبئس الرجل أنت إذا أصرفت في الإنفاق فبئس الرجل أنت وإذا سبق أيضا الجواب ما ما النافية فإنه يجب أن تقترن بالفا قال الله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجل, من أجل فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل فإن توليتم وسبق جواب الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط سألتكم من أجل فنقول الزواب الشر سبقهما فإذا سبقهما وجب أن تختلل بإيش بالفا فإن توليتم لو قرأها القارئ القار فإن توليتم ما سألتكم عليه من أجل قلنا أخطأ الصحيح فما سألتكم والجواب لماذا لأنها سبقت بماء النفية فيجب اخترانها بالفا بسمية طلبية وبجامد وبماء مهما تخلص في معاملتك ما لك من اعداء مهما تخلص من في معاملتك ما لك من اعداء ها خطا هذا القول خطا لماذا لاسقاط الف لاسقاط الف لماذا لان الف يجب ان تقترن بجواب الشرط ان سبقه بما النافيه فيقال مهما تخلص في معاملتك فما لك من اعداء قال الله تعالى فإن توليت فما سألتكم عليه من أجل اسمية طلبية وبجامد وبما ولن أن تكون الجملة الفعلية فعلها مقرون بلن فقول الله تعالى وما تفعل من خير وما يفعل من خير فلن يكفروا فلو قرأ القرأ لن يكفروا قلنا أخطأ لأن سبقه لن فلابد أن يخطر بالفاء قال القائل ما تتعلمه في الصغر فلن يضيع في الكبر فلو قرأها ما تتعلمه في الصغر لن يضيع في الكبر يكون قد أخطأ لأن الفعل قد سبقه لن وإذا سبقه وإن كان مسبوقا بلن وجب أن يقترن بالفا اسمية طربية وبجامز وبماء ولن وقد التي هي للتحقيق أن, يكون أن تكون الجملة الفعلية لجواب الشرط فعلها مقرون بإيش؟ بقد التي للتحقيق كقول الله تعالى إن ف... قالوا إن سرق إن يسرق فقد سرق أخٌ قالوا إن يسرق فقد فقد سرق أخٌ فعل الشرط يسرق صح يسرق وجواب الشرط سرق أخٌ كما سنبين وسبق بقد التي للتحقيق فقلنا إذا سبق الفعل سبق بقد وجب اقترانه بالفعل فإن طرقها قارئ إن قد سرق أخو له من قبل قلنا أخطأت هذا جواب الشرط ودبه أن يقترم بالفأ لأنه سبقه إيش قد للتحطير اسمية طلبية وبجامد وبماء ولن وقدس وبالتسويت يعني سين أو سوف أن يكون جواب الشرط مسبوقا بإيش بالسين أو بسوف فقول الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فهنا سبق بسوفه فلذلك وجب اقترانه بالفاء من يكفر بالله يكون أو سيكون حسابه عسيرا من يكفر بالله سيكون حسابه عسيرا قلنا هذا الكلام في العربية يصيب خطأا لما للفاء نقول من يكفر بالله جواب الشرط لابد أن يكترن بالفاء للسين بالتنفيذ من يكفر بالله فسيكون حسابه عسيرة. طيب عندنا بعض النماذج نريد, نريد اعرابها قول الله تعالى قالوا اي يسرق فقد سرق اخ له من قبض نريد اخ يأتني بها من الاول الى الاخر اعرابها قالوا اي يسرق فقد سرق اخ له من قبض طبعا الشاهد هنا عندنا فقد قد ولابد ان تقترم بالفاء جواب الشرط اذا سبق بقد للتحقيق فلابد ان تقترم بالفاء فجواب الشرط اضطرنا بالفاء وجوبا لانه سبق بقد او الفاء لسبقه بقد نريد الاعراب في كل هذه الايات قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قوم جيد آه ابدا من ان يسرق حتى لا ما نريد حرف حرف شرط أولا صح حرف شرط ونص نتكلم عن نص ولا عن جازل, جازل. حرف شرط جازل وجازل نعم ده بس أكمل هو حرف شرط جازل مبني مبني على إيش مبني على السكون ومحل من الأعراب لا محيدة له من الأعراب جيد يطرق وعلامة جزمه السكون الظاهر نعم والفائل احسنت فقد يترك فقد هو حرف مبني على الفتح ولا على السكون ها للتحقيق طيب والفاء احنا ادا اهم شيء في الموضع الفاء وقعت في جواب الشرط نعم تفضل والفاء هي في جواب الشرط حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الاعراب سرق جيد فاء المفعول بالضم علامة رفع الضمه الظاهره على اخره لا جمله فقد سرق اخ له فقد سرق اخ هذه الجمله في محل جزم في محل جزم جواب ايش جواب الشرط طيب لو جر ومجرور جيد ولا اللام الاول ايوه مبني على ايش حرف جر مبني على لا لا الفتحه الفتح. طيب قول نعم مشير الجمله متعلق بمحذوف بمحذوف صفه لايش لاخر مشير متعلق بمحذوف صفه لاخر طيب بالنسبه للتمرين الاخر قال الله تعالى ومن يخط في سبيل ومن, يقتل ومن يقتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يقاتل يا ابني يا حبيبي قلت واللي بعده جزاك الله خيرك انت واحده والله عليك انت خلصت الصنط ولا ما ان شاء الله تأخذ الله الله تاخدي الشهاده من هنا باذن الله بتاخدي الشهاده من هنا جزاء الله خير طيب قال الله تعالى ومن يقاتل في الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يقاتل الواو ومن يقاتل في الله <تصفيق> <اللواء>؟ <تصفيق> حرف اطول الاتئان ده كمان هم خلينا في من يقاتل هو ده نعم اسم شرط جازم نعم احسنت في محل؟, في محل لا احسنت ها ما يقاتل ماضي مضارع مجزوم بمين طيب وعلامه الجزم وعلامه وعلامه السكون الظاهر على اخره لكن الفاعل ضمير مستتر نعم احسنت طيب الجمله من الفعل والفاعل في محل هو فعل وفاعل هذه الجمله في محل رفع ايش؟ في أحسن. طيب في نعم في طيب محل من الاعراب لا محل له من الاعراب احسنت سبيل, سبيل. اسم مجرور تكسر الظاهرة على آخره طيب شبه الجملة تعلق بإيش يقاتل جيد الله سبيل مضاف والله مضاف إليه نعم مجروع عامة الجر جيد ها فيقتل أو يغلب هذا الشاهد الذي يريده الآن فيقتل أو يغلب ألفاء نعم أحسن صح لا محل لا من العراق طيب يقاتل فيقتل ألفاء فيقتل مم. سي ماشي خوا الراجل ده خلاص هاخد السنت ده فيقتل فعل مضارع مبني مبني للمجهول معطوف على ما قبل طيب هو سامحني يعني فيقتل جزم ليش جزم ليش جزمو يقتل ليش جزمو فيقتل او يقتل او يغلب ليش جزموه وين اداه الجزم هنا مكنن واف بال خلاص بقى. ها يقطع ايش اللي جزم في الفاء انت عرفت الفرق ايش عاطبه يبقى ليش جزم لازم مرفوع على قام صح طيب حتى ان شاء الله ندخل الان في المرفوعات المربعات ستة منها التوابع صح ألا لا فالمعصود عشي ياخد حكم جيد أكمل نعم لا لا لسه فين فاعله ولا فين نقبل فاعل نعم نعم طيب والجمله من من الفاعل معطوفه على ايش على ما قبلها جاي او طيب على تكون لا محل لها من الاعراب احسنت يغلب ايوه يغلب فعل مضارع ودايما المضارع يكون ايش مبني على ايش على الكسر صح يكون فعل مضارع بيكون ايش اصل الفعل المضارع يكون ايه مرفوع هنا قال او يغلب ما رفع ها او يغلب ليش بقى ما ترفعش يا استاذ عشان على المجزوم هيك او يغلب على مجزوم مجزوم اكمل ف سوف ف حرفنا أبنى على فتح لأنا نحلها من أعراض طيب سوفا إبقى إيش؟ نيش طرر جواب الشرط بالفاء لأنها بالتسويب لأنها بالتسويب فممكن تخطينا البيت عشان نذكر الإخوة به جواب الشرط يقترن بالفاء وجوبا في حالات ست إيش هي؟ اسمية طلبية وبجامد وبماء ولن وقد وبالتسويب أحسن طب هنا جاء سوفا فاقترن بالفاق إيش استحبابا اقترنت بالفاق جيد فضل فضل أنت نايم هم أنوا منك وجوبا الآن وجوبا طيب زي يالب ليش لأنها سفقا سوفا طيب سوفا حرف, حرف استقبال مبنى على سوفا مبنى على الفاتح نعم لمح الله من الأعراض فسوف ننتيه أجرا عظيم فسوف ننتيه طيب أيوة ما ده أهم شيء بقى فعل مزارع وأصل فعل مزارع إن هو إيه؟ مكسور صح؟ مرفوعة طب فين الرفع بقى هنا نقطية فين الرفع هنا فين الرفع هنا فين الرفع سيب طاعب اللطنت شوف بإيش يفعل مع طاعب اللطنت سيب غيرك يهيب المسألة دي نقطية فسابه نطيه هجم عظيم صحيح على طهر بالطمس طيب الإحالة مخبولة نطيه وين وين علامة الرفع الآن نطيه فعل مضارع مرفوض علامة رفع ايش علامة رفع ايه الكثرة خطأ علامة رفع ايه السكون خطأ علامة رفع ايه اسفرش ايش الدمه وين بقى الضمره؟ هو مجزوم؟ لحظه، مجزوم لا، مجزوم حنجزمك. ايشا؟ قدره في انت قدره، ليش قدره؟ استحاله تعذر ها الثقل احسن، سو الصايح ان لم يكن هو لم يكن استحاله تعذر تكون نعم، ما انا عم اقول لها الضغط لليال، ايش مقدره على الليال، نقول لها تفضل، اكمل. ونسائل والفعل... تخديره تخديره هيش نحن طيب والهاء والها. سين الهاء انت قدت نط <تصفيق> لا مش هنديك لسلسة لما تنتهي الهاء مبني علي نعم مبني عليش أعجل. لا. أعجل. على الكسف على الكسف نعم صح أه. نعم في محل مفعول به اولا احسنت وجملة سوف سوف في محل جواب الشرط اجرا سوف انفي اجرا عظيما اجرا احسنت لفضه فوق نعم وعلامه نصبه الكسرة الظاهرة الفتحه الظاهره لا الفتحه الظاهرة على اخر عظيما هذه مهمه عظيم جدا يا عظيماً صفة لأجل صح حسناً لا إذا كان الله خير استخدقت الإسانت بدرجة جايد جداً إن شاء الله امتياز <تصفيق> <تصفيق> لا ليش جايد جداً نسأل ربنا سعيد طيب في الأسبوع القام إن شاء الله سنتكلم عن المرفعات ونجد السيد حتى ننتهي والمرفعات كما قال على هنا في أهل النحو ستة صح الفاعل ونائبه والمبتدأ أو خلينا نقول الجملة الإسمية تقدر على الجملة الفاعلية سبعة صح؟ صحيح المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إنا والسابع التوابع التوابع صح التوكيد والبدل فالتوابع أيضا مرفوعات يبقى زين المرفوعات سبعة المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان، وخبر إنا والتوابع وهذا ان شاء الله نفصل فيه الأسبوع القادم يقول قولي هادا السفر ضعري ود